فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَسْتَقِلَّ اللَّهُ أَمْرَهُ وَلَا يَبْغِ قَسَمٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ أَشْهُرِكُمْ فَإِنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَسُوا هَذَا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 تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا الضار وكاتب ولا شهيد